موقع رياض القرآن يقدم يقدم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان و نعلم ما توسيت به نفسه و نحن قرر إليه من حبل الوريد. إذ يتلقي المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ منها قول لديه رقيب عتيد و جاءت سكرة الموت بالحق ذلك و جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ذلك ما كنت منه تحيد والمخ في الصور ذلك يوم الوعيد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 ألقيا في جهنم كل كفار عميد من منع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب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 وتقول وتقول هل من مزيد وأصلفت الجنة للمتبين وأصلفت الجنة للمتبين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيث مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ وَادْخُلُوهَا بسلام, ادخلوها بسلام, ادخلوها بسلام, ادخلوها بسلام من ذلك يوم الخلود لهم ما يشتهون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أشتهى منهم بقشا فنقضوا في البلادها الممحيص إن في ذلك لذكرى إن في ذلك لذكرى لما كان له قلب لما كان له قلب شهيد